قاسين تلك ايات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين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 وما كان أكثرهم مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى ائت القوم الظالمين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 قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين.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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين واوحينا الى موسى الاسر بعبادي انكم متبعون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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون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 ونحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعل لي من ورثة جنة النعيم لأبي إنه كان من سنين يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينسع مال ولا بنون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينسع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم وَقِيلَ وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فَكُبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مبين إذ نسويكم برب العالمين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون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 قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ولجني ومن معي من المؤمنين So when we came to him and who was with him in the world is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 فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين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 بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فَأَنُسْوَاءٌ عَلَيْنَا وَعَوْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بايه إن كنت من الصادقين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 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين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 مَرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآية وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء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 ولو نزل الله على بعض الأعجمين سقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذالك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم في بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن ممرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 لا تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين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 والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون